هذا عن الأسباب التي تبيح للمسلم أن يتيمم بسببها فكيف يتيمم الإنسان المسلم التيمم يكون بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص، وكيفيته جاءت في حديث رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه لما أصابته الجنابة ولم يجد ماء تمرغ في التراب فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وجاء في رواية الدار أنه قال له ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصايد يفيد هذا أن ضرب الأرض بالكفين كان مرة واحدة وأنه مسح بهما وجهه وكفيه إلى الرصغين وليس إلى المرفقين وجمهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرتين مرة للوجه ومرة للدين وذلك لورود حديث في ذلك وهو التيمم ضربتان فهناك رأيان في عدد الضربات أحدهما يكتفى بضربة واحدة والآخر يوجب ضربتين وكذلك هناك رأيان في القدر الواجب مسحه من اليدين أحدهما إلى الرسغ والآخر إلى المرفقين ولكل أن يختار ما يشاء والله اعلم